ياك أن تتصوري أني أفكر فيك تفكير القبيلة بالثري، وأريد أن تتحولي حيرا أطارحه الهوى، وأريد أن أمحو حجودك في جذو، انا هارب من كل ارهاب يمارسه جدودك أو جدود. انا هارب من عصر تكفين النساء انا هارب من عصر تكفين النساء وعصر تقطيع النهوض، فضع يديك كنجمتين على يدي، فانا احبك كي ادافع عن وجودك اياك ان تتخيلي اني افتش عن مغامرة وأسلاب وعن غزو جديد أو, تحكي او تحسبي اني ساحكم في الفراش بمفردي لا فرق عندي ان اردتي ولم تريدي لا انت من صنف العبيد ولا انا اهتم في بيع العبيد اني احبك جدولا وحماما ونبوءه تأتي من الزمن البعيد وقصيدة وعدت ولم تحضر ومكتوبا غراميا يزقزق في بريد وأنا أحبك في طموح البحر في غزل الرعود مع الرعود وأنا أحبك في احتجاج الغاضبين وصرحة الأحرار في كسر القيود وأنا أحبك في وجوه القادمين لقتل هارون الرشيدي هل تصبحين شريكتي في قتل هارون الرشيدي